وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وانها وان مات وعدون لات وما انتم بمعجزين ثم اما بعد ما زلنا نتحدث عن الايمان تحدثنا عن الايمان بالله وملائكته وكتبه اليوم نتحدث عن رسله عن رسل الله يعني ايه رسل الله ما هو ربنا مش هيكلمنا كلنا يعني لازم يكون في واسطه في التبليل بمعنى الله عز وجل في سوره ال يقول ما كان الله ليضر المؤمنين علما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ده بالابتلاء وبالامتحان وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب مش كلكم تتطلعوا على الغيب لا ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله يجتبي من رسله الله بيختار زي اخر سوره الحج الله يصطفي يعني يختار من الملائكه رسلا واختر سيدنا جبريل ومن الناس اختر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الملائكة على رسول البشر فا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى طيب يبقى لازم يكون فيه وسطة في التبليغ بيننا وبين الله آه يعني احنا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بايه ايه الحلال ايه الحرام ايه الصح ايه الغلط نعمل ايه ما نعملش ايه من اللي حيقول لنا لازم ربنا يبعث لنا رسول مرسال من عند الله عز وجل آه. طيب احنا نؤمن بقى برسل الله طبعا وإلا بقى كذبنا بالله والإيمان إذا ما قلت لك أن تؤمن بالله وبما أخبر به الله هنجيب سورة البقرة تام ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله بس خلاص, خلاص. آمن بالله ها. الله قال ايه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر حاضر والملائكه والكتاب والنبيين حاضر لما ربنا قال وسيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وقال له ما الايمان يا رسول الله قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمن باليوم الاخر وان بالقدر خيره وشره فقال صدقت فعشان كده احنا بنؤمن برسول الله نؤمن برسل الله وكلهم اللي ربنا يقول لنا أن أنا بعدته يقول حاضر رب هذا رسول من عند الله عز وجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي هؤلاء الرسل ويبعثهم يبعثهم لنا يعني ففي سورة للنساء الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اللي يكفر بالله وملائكته وايه وكتبه ورسله ورسله طيب الرسل دول يعني وضعهم ايه يعني يعني ايه يعني احنا قلنا الملائكه مخلوقين من نور طب الرسل دول مخلوقين من بشر مثلنا بالظبط يعني يأكلهم ويشربهم ويناموا ويتجوزوا زينا بالظبط لكن يفرئوا عننا ايه بقى الوحي الوحي اللي بينزل عليه الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء عندما قال وقالوا لن نؤمن لك يقولوا للنبي على السلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجور لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنم فتفجر الأنهار خلالها تفجير او تأتي بالله والملائكة قبيلة او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه او او او النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بي قل رد علينا محمد عليه الصلاة والسلام قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بشرا رسولا بشر بس رسول ليه ما هو وصف التبليغ بس خلي بالك هو وصف التبليغ فقط لكن في الدعاء والعلاقة مع الله ليس محتاجة وسطة لمعنى ويسألونك عن المحير صورة قل هو أذن فاعتذم النساء في المحير ويسألونك عن اليتام قل إصلاحوا لهم خير ويسألونك ماذا ينفقون قل يسألونك قل يسألونك قل أهو لكن سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني مفيش قل لا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مفيش وسط بين العبد وبين الله في العبادة في الدعاء في الاستعانة في التوكل لا لا لا, لا ده مع الله مع الله فيش وسطة ومفيش غلو في هذا يعني احنا شفنا بعض العصور الوسطى كان بعض القساوسه بيبيعوا الجنه اسمها صكوك الغفران يجي واحد يقول انا عايز حته في الجنه يقول له خد الحته اللي على يقول له خد حته على الشمال ودي بكام الف فكان واحد بقى طلع ذكي جدا في الموضوع ده وكان معاه مبلغ بسيط جدا يعني فراح بيقول انا عايز حته في الجنه قال له بكام قال له وريني الفلوس يا راجل روح انت مديك بتاع ده مفيش قال له طب خلاص تبيع لي جهنم خد شويه القرشين والبصات قوي دول ما دي جهنم حد انا عايزها انا ده يعني نحن أخد منظر فلوس حتى لا أخد, له لا أخد الفلوس و أديني جهنم فقط و أخد الجهنم و قال خلاص جهنم بقت بتاعتي بقى. أنا حر بقى فيجي واحد يروح يشتري حتة في الجهنم و قوله تعالى هتشتري كم؟ و قوله طب و ليه؟ ما تديني نصهم و أنا مش عالى خلق ما هي بتاعتي خلاص و انت في الأخرة ما هي جهنم يا مار؟ أنا مش عالى خلق جهنم خلاص يبقى شو أنت هتروح فين؟ فيش الأمر ده لا لا لا لا بين يعني بين الله وبين العبد مفيش وسطة إلا في التبليغ آه لكن في الدعاء لا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون لكن بشر هم بشر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بشرا رسولا في سورة الكهف ربنا في أخير يقول لي قل إنما أنا قلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر إيه؟ مثلكم مثلكم يعني, يعني زيكم قال لأ أم لي يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله وحد بس بشر مثلكم طب بشرية يعني إيه يعني يعني يحس بينا عارف إزاي لما نجيب رس... لما ربنا يبعاك لنا الرسول يقول لنا الحلال والحرام والصح والغلط اصفوا بعد كده حقول لنا اقتدوا به اعمله زيه طيب مش لازم يبقى زيه عشان نعمل زيه انما هو لنا مش حاسس بيا انا هعمل زيه ازاي ماينفعش يعبر عننا امتى لو كان ملك لو كان مش زينا انما ده بالزبط بالزبط زينا ازاي هو طبعا كقعدة عامة لازم يكون الرسول ده رجل مفيش رسول امرأة ما فيش مبرر لان الاصل في المراه السادس والمراه ليها دور تاني بتاديه خالص غير الراجل لما خلق هو مش موضوعنا بس بسرعه خلق الراجل بطبيعة الرجوله وباعضاء الرجوله لوظيفه الرجوله وخلق المراه بطبيعه الانوثه باعضاء الانوثه لوظيفه الانوثه انها تنجب انها تربي الأولاد انها تراعي الزوج وتشوف البيت ده شغل كبير شغل كبير قوي قوي انت لو جبت واحد يعمل ده هيدفع كام اللي سيبوها شغلها الأساسي وقعدوا يتحكوا عليها بحرية المرأة فالله سبحانه وتعالى جعل الراجل بطبيعة الرجولة اللي فيه وظيفة تناسبه وتناسب طبيعته فما ينفعش امرأة تبقى رسول لان امرأة حتبلغ رسالة ازاي للناس وتحتك بالجماهير ازاي وتنزل تكلم الناس وتبتلى في سبيل الله وتؤذى وتنضرب وكذا وكذا وكذا وبعدين تقوم بغزوات ومعارك و و و ما ينفعش المطر مش وظيفة امراه دي خالص خالص ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره الانبياء وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم رجالا رجالا نوحي اليهم مفيش رسول امراه الا اذا كان واحده طالعه في دماغها تعمل كده حاجات في حاجات غريبة في امراه زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله لعن الله المرأة الرجلة اللي مسترجله دي ملعونه والعياذ بالله انت مالك انتوا مال وظائف الراجل ايه اللي دخالك في الامور دي فامريكا عن هنا عندنا بصنة هنا مرة بيحكوا يعني في, في, في مسجد في صلاة جمعة واحدة جاية ومحجبة بس ايه مش عربية ومصرة انها تخطب الجمعة مزنوقة في حب الجمعة إيه, ايه حاجة اللي انت عايزها ده قالت اه ليه مخطبش جمعة شمعنا الرجل هو اللي بيخطب الجمعة انا عايز اخطب الجمعة طب يمكن واحدة مخاها ضارب معلش شوف اللي قاعدين بقى بعضهم قالي <تصفيق> ايه والله صحة أول مرة صحة طيب ما تجي يا حاجة تبكيلي على الله وانا <تصفيق> اتفرق <والله. تصفيق> والعياذ بالله وحتدوق عركة بقى في الجامعة لذات ما واحد تطلع زكي حلها بحل زكاة حيعمل ايه قال لهم خلاص يطلع الخطيب يخطب ويجيبه البوليس بقى ويضعانه مع بعض تطلع الخطيب يخطب وبعدين دي تتعلق على الخطب ولما تيجي تتعلق نمشي وانسيبها مزنوقة في خطبه وخلاص لكن شوف اللي, اللي التصور والتخ شوف التخيل ازاي سبحان الله العظيم حاجات غريبة يعني لما واحد يخش في سكة مش بتاعته مش, مش هتنفع يعني لما يخش في سكة مش بتاعته مش هتنفع فبشر يبقى بشر اه بس رجل رجل رجل بالرجولة يعني اصلي فيه ذكورة وفيه رجولة القرآن لما بيتكلم عن الرجولة بيقولها كصفة عشان كده بنقول ان كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل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 ياكل عشان نتعلم منهم بقى يبقى لما نيجي ناكل زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان ياكل ويشرب بشماله طب ما تعملش زي الشيطان انت بتروح ترجم الشيطان هناك في الحج يعني كرهه تضربه بالطوب تيجي تعمل زيه وتاكل بالشمال انما ناكل باليمين وناكل بثلاث صوابع بلاش شغل المغرفه واللوحه ده ناكل بثلاث صوابع وبعدين نلعق صوابعنا بعد ما ناكل لا يدري اين حلت البركه حديث البخاري ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق حتى بيقولوا المشي في الاسواق سنه من سنن الانبياء حتى لو مش هتشتري لما تطلع مع زوجتك برده تاخدها معاك بس تبقى تبقى تقول وهي ماشيه عشان مش كل حاجه تقع تشتريها يعني. لكن سنه من سنن الانبياء ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق الله لما اتكلم عن سيدنا المسيح عيسى ابن مريم وعايز يقول ان هو مش اله قال انهم ايه هو وامه كان ياكلان الطعام صوره المائده فما دام بياكلان الطعام يبقى لازم ايه لازم بيخرج يبقى ازاي ياكل طعام ويخرج عشان كده حتى بعضهم قال طب نقول طول طبيعه الناسوت ولا اللاهوت ولا طبيعه الناسوت من غير لاهوت ولا الاثنين لان برده ما دام بياكل وبيشرب يبقى في اخراج يوم يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي نخرج خش الشمال وتطلع برجلك الليمين وتستنجى بإيدك الشمال وما تطولش جوه. ما تطولش جوه هذا أدب دورة المياه أو أدب الإخراج يبقى لازم يكون بشر ويكون زينا بياكله والله عز وجل في سورة الأنبياء يقول وما جعلناهم, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا لذا بيموتوا. بيموتوا الأنبياء بيموتوا زينا بالظبط يجيلهم الموت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أتكلم عن سيدنا النبي عليه السلام بيقول سوره الزمر انك ميت وانهم ميتون زعل النبي وقال ربنا بيفول عليا النهارده الناس لما تقول لها كده تقول يا اخي الطاق اللي هتيجي وانت بتقول لي ايه موت ايه عم الشر بره وبعيد فالله ولا فيها لك ما تجبلنا سيله كده السريه دي على تباركش للموت لسه بدري يا عم احنا لسه شباب بقول لك ايه ايه زعلان من ايه ربنا بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الزمر انك ميت وانهم ميتون انت هتموت يا محمد طب ما والله ان بيفكرني بالموت والله جزا الله كل خير لان حاجه في الاخره شوف الكفار اللي في الاخره هيعملوا ايه بقى في الاخره بقى الكفار يا ليتها كانت القاضية يا ريت الموت يجي ويخلص عليا بس هيجي لهم لا مفيش موت في الاخره خلاص لما نيجي في الحياه الاخره الله في الشريط اللي اللي بعد اللي بعد اللي جاي هنتكلم عن الاخره ما فيهاش موت ما فيهاش موت لا فيها الموت الا الموت الاولى خلاص خلصت لأننا موتتان وحياتان صورة البقرة كيف تكفرون بله وكنتم أمواتا يعني عدما أدي واحد فأحياكم أدي حياة ثم يميتكم أدي اتنين موت ثم يحييكم اتنين حياة صورة غافر وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيي تنا يعني كنا عدما وحنموت أدي موتين ودينا عايشين وحنعيش في الأخرة في الجنة إن شاء الله يبقى أدي حياتان إذا ما فيش موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم يؤتى بالموت على صورة كبش خروف ويزبح بين الجنة والنار إذنا إلى أنه إيه لا موت. مفيش موت خلاص. ثم يقال يا أهل الجنة حياة بلا موت يا أهل النار حياة بلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ما خلاص فريفر بقى ما فيش دلوقتي ما فيش بقى حاجة اسمها موت لكن هنا في الدنيا الرسل تموت طيب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له في سورة في سورة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حيموت حيموت ده هو حتى كمان جاب, جاب حاجة يعني استحالة سورة الانبياء يقول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل صورة آل, آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ما, ما, ما يحصلش أنه يقتل ما يحصلش ليه لأن rubنا في سورة المائدة بيقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ها. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل لكن الإذاء لا عشان يبقى قدوة آه دي في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول في, ل... في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت يا محمد صلى الله عليه وسلم فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون لكن شوف سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إيه انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين بس هنا في لفة طيبة الحقيقة اللهم صل وسلم وبارك على محمد ربنا لما اتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال وما محمد ذكروا هنا بايه بالاسم وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم اف ان محمد عليه الصلاه والسلام اف ان مات محمد سيدنا محمد لكن في سوره الاحزاب لقد كان لكم في محمد لا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الله كثيرا تفرق لما ذكروا بالموت ذكروا بالاسم ولما طلب مننا ان من احنا نقتدي به ذكروا بالرسالة يبقى احنا متعلقين بايه بشخص ولا بمنهج احنا منحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ومقتدين به لكن تعلقنا وتمسكنا وإيماننا الذي لا يتزحزح ها بالرسالة اللي نزلت عليه هل معنى ان النبي مات اننا سيب الرسالة دي لا هو ده اللي مقصوب بقى لقد كان لكم في رسول الله الرسالة اللي نزلت عليه قصوة حسن لكن هو النبي يموت افاق مات او قتل وهم لكن يعني ها؟ انقلبتم على اعقابكم ليه ليه النبي يموت او يقترب انت ما تنقلبش على عقبيك انت ماسك على المبدأ ماسك على الايه على الدين ماسك على الدين طيب يموت الرسل اه يموت زي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفق المتة فهم الخالدون كل نفس ذائقة أمه طيب يقول لنا, يقول لنا برضو طب نعمل إيه في الموت ونعمل إيه عند لحظات الموت قلتم بقى وصوب بقى واشتم وسب ولعم وقول ليه يا رب ليه ليه الظلم ليه ليه الأسوأ ليه, ليه يا ربي ليه وتاخد اللي حلت ويشمعنا مش عارف مين ويسيب الصغير ويسيب واخد الكبير وياخد زكاة في ناس بتعدل على الله في ناس بتعدل على الله ما كان في ناس مش مؤمنه بقضاء الله بتقول لا هسلم بالمكتوب ولا حرب ابات مغلوب لا ما فيش طب واللي مات لا ازاي موت ويجيبوا في الافلام بقى واحد مات بقى ثاني يقولوا لا مش ممكن ما صدقش لا ايه ده لا ايه لا ايه, إيه؟ طب انت رخمي يا عالم انت هتلحقوا بعد قد ايه مثلا يعني انما المؤمن المسلم الم... ها ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها لا حول ولا قوه الا بالله ان لله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون سوره البقره يبقى الرسل بشر اه بياكلوا ويشربوا بيموتوا بيتجوزوا ليه عشان يوريني بقى اتجوز مين واتعامل ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا اخر سوره الرعد وذريه ازواجا وذريه وما كان للرسول ان ياتي بايه الا باذن الله يبقى الرسول بيتجوز اه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم طيب عشان يقول لي بنتجوز ازاي وبنختار مين وعلى ايه وفرح يكون ازاي وحياتي مع امراتي جوه البيت تكون ازاي وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته ازاي ها البيت ازاي كان بيجامع يعني سبحان الله اللهم صل الله وسلم كل واحد فينا يقول لك ايه يقول لك انا عندي اسراري الشخصيه معلش دي حياتي الشخصيه ما بحبش حد يعرف الجانب ده من حياتي وفيه جوانب صحة كده زي جانب مثلا العلاقة بين الزوجه ومن زوجته العلاقة الجنسية يعني ما حد يطلع لها إطلاقا فالصالحات وقانتات حفظات للغيب بما حفظ الله صورة النساء الوحيد اللي ملوش أفراغ سيد النبي صلى الله عليه وسلم تفكر فيها كده مفيش ولا جانب من حياته ما مش معروف ازاي كان بياكل ازاي كان بيشرب ازاي كان بيخوش دورة المية ازاي بينام ازاي بيضحك ازاي بيعيق ازاي بيجمع زوجته مفيش دوانب مخفية في حياته اطلاقا الوحيد اللي مالوش اسرار اللهم صلى الله عليه وسلم وبركاته على وده عشان مين عشان انا وانت عشان انا وانت نعرف كل حاجة عنه اه بس كلها بحساب لان ما يتعذبش سيدنا نبع السلام وتبقى حياته كلها قدامنا مكشوفة كده ومع ذلك ما فيش حد بياخد بيها ومع ذلك كل واحد ماشي بمزاج واللي عايزه بيعمله لا, لا. فالوحيد اللي مالوش اسرار عليه الصلاة والسلام ليه؟ لان لازم حياته تبقى مكشوفة قدامنا كده واضحة خالص خالص 100% كده عشان ايه؟ نشوف نقتدي نعمل ازاي؟ ها؟ ها؟ عشان نجمع حسناته وناخد اجره وثواب وهكده فالرسل البشر بيتجوزوا بياكلوا بيشربوا بيناموا زينا بيناموا عشان يقول لي بقى اذا اتيت تمضجعك على شفك الايمن وبعد كده بتقلب ما انت عايز ثم قل اسمك اللهم ربي وضعت جنبه وقل كذا كذا كذا كذا كذا كذا طب لما ام من النوم مفزوع ايه ثم في حلم كابوس بقى عايز اه اعوذ بالله من الشياطين اعوذ بالله من الشياطين اعوذ بالله تفل عن يترك ثلاث مرات تفل من غير ريق تفل من غير لكن طبعا تخلي بالك لو انت نايم وزوجتك نايمه جنبك يبقى يعني شوف الموضوع ماشي ازاي لا تقوم لا رجيم يعني تقوم الزوجة تلاقي جوزها عامل فيها شيطانه وجيت تقول لك وانا مش يعني تحاول في حته كده او تقول لها مثلا انا عامل ايه يعني لكن يبقى نعمل كده طيب قمنا من النوم نقوم ازاي يا رسول الله ونقول ايه اه طب نلبس ازاي يا رسول الله قال لك البس باليمين اقلع بالشمال يعني دايما تلبس الفرده اليمين تكريما لما تقلع تقلع على الفرده الشمال منهج حياه الله مش رسل منهج حياه بيديني منهج حياه احنا متعودين على يقول معلش بقول كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه انا حر بقى انا نام على جنبي على دماغي على انت مالك انت لا انا ده لزمته صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم ما علمتم من شيء يقربكم من الجنه الا وامرتمكم به وما علمتم من شيء يقربكم من النار الا نهيتكم عنه حتى الحاجات الصغيره اللهم صلى الله وسلم وارك على سيدنا محمد يقول لك لما تلاقي فردة واحدة من الشبشب ما تلبسهاش فليلبسهما معا او ليخلعهما معا شو بقى ازاي لما شوف حاجة عجبتني يا رسول الله اقول ايه عند اخويا عند اخويا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله عشان ما تحسدش اخوك تقول له عند اخوك طوله ايه دمالك انت ايه صحتك حلوة كده وشايفك ان الايام دي قولي اخو يلبس الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رحت عند أختك وشفت عيالها ما شاء الله كده مش تقولي لا ما شاء الله أنت يا أختي ما لأ عيالك كده مدرغمين بيرضعه فاتة دول ولا يوم ما لأ عيالهم فاستكين وحدتهم بالبلة ليه تحسين العيال كده قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله لك يا أختي صورة الكهف فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها؟ لا قوة إلا بالله يعلمنا سيدنا مع السلام عشان هو بشر لما يجي يستغرب من موضوع ايوه يا نفري سويد يا لهوي يا نداشي يا خراشي يا خبري سويد يلاي... او مثلا هنا في امريكا و ليه كده طب من عندي اللي اللي اللي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كم يستغرب من موضوع يقول ايه سبحان الله سبحان الله نظرت ان نجاها الله عليها لا تنحرمها سبحان الله على امرأة ابو زرن حديث صحيح مسلم فنقول سبحان الله لما نستغرب من موضوع لما يقولون مثلا هتجر انتخابات نازية نقول سبحان الله الحاجة نزية هاريجع التانية سبحان الله حاجة جريبة يعني يعني الواحد لما يستغرب يقول سبحان الله بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نستغرب لما نسمع الحمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما أسمع الإديك اللهم إني أسألك من فضلك العظيم وهكذا يبقى الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كرسول في كل لحظة من لحظات حياته في كل خاطرة في كل موقف من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع ده ازاي ها؟ عشان يبقى قدولينا وهكذا هتوقف عند هذا القبر ونستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله وبمناسبة نحن وقفين على لما نسمع الديك يبقى نستفتحها بنكتة ان شاء الله عن الديك بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته